وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر عندك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا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 إلا من استرق السم فاتبعه شياب مبين والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش وملlestم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسل الرّياح لواقح فانزلّ فانزلّ من السماء ما أنفاسقيل لكمه وما أنتم وما أنتم له بخازنين وإنّا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 وحلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس أبى أن يكون مع الساجرين قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجرين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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني له زيناً لهم من الارض ولا لهم ولا لهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين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 Natihun ve gıyon, edeşiluha bısnamın amilin, ve nızgana mafı sordurim min gül, i̇xwana, سُهُم فِيها نَصَبٌ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ مِنْهَا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 قالوا لا توجل إلا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن بزني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وَمَن يَقُل بِرَحْبَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا لمنجوهم أجمعين إلا لم امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قومون الجنة بما كانوا فيه يمتعون، وأتيناك بالحق وإن لا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد وانظوا حيث تؤمرون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَاء بِرَهَأَ أُولَئِكَ قُطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَمْنُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالُوا إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ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 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ مَا لِبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيودا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Famalakon al ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا ولقد آتيناك سبعا من المثل والقرآن العظيم La temeddin geynek ila mätte ana bii azwajen minhum, ve la عليهم, ve la عليهم, ve uçfır